أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل شاب مقيم في بلاد الكفر ويريد الهجرة إلى بلد الإسلام علما أنه لم يحج فماذا يقدم الهجرة أم الحج؟ إذا كان يعلم من نفسه أن مقامه وبقاءه في بلد الكفر ضرر عليه في دينه وفي عبوديته لربه سبحانه وتعالى وهو في خطر على دينه فيقدم الهجرة لأن إذا كان عنده مال إما أن يستفيد منه في الهجرة أو أن يستفيد منه في الحج ففي مثل هذه الحال إذا كان بهذه الصفه يقدم الهجرة حفظا لدينه مسارعة ل سلامة دينه مما يخشى عليه حال مقامه في بلد الكفر نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل الحاج أن يستلم الحجر الأسود بعد الطواف والصلاة خلف المقام وقبل السعي سنة استلام الحجر استلام الحجر الأسود أو تقبيله سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن تمكن من ذلك فعل وإن لم يتمكن يمضي ولا حرج عليه نعم أحسن الله ليكم يقول السائل نويت الحج لأبي متمتعا فهل يجوز لي أن أنوي العمرة لنفسي والحج له إذا كان كنت قد اعتمرت عن نفسك وحجت فمن تمام برك بأبيك أن تجعل هذه السفرة عمرة وحج له وإن أردت أن تجعل العمرة لنفسك والحجة لوالدك لا حرج في ذلك نعم. أحسن الله لكم يقول هذا السائل هل طواف الإفاظة يكون بلباس الإحرام أم باللباس العادي طواف الإفاظة يكون باللباس ملابس الإنسان المعتادة إذا كان رمى في يوم النحر وحلق يكون بذلك قد تحلل التحلل الأول فيلبس ثيابا المعتادة ويطوف طواف الافاضه بلباسه المعتاد بلباسه المعتاد وبرمي جمره العقبة يوم النحر وحلق الشعر أو تقصيره يكون الحاج قد تحلل التحلل الأول وحل له بذلك كل شيء إلا النساء فيلبس المخيط و. يتطيب ويمس نعم الطيب ويقلم الاظافر وغير ذلك من الامور التي كانت محظوره عليه حالة إحرام إلا النساء الا النساء فالطواف الافاضه يكون بلباس الاحرام باللباس المعتاد باللباس المعتاد لكن لو كان بدأ بطواف الافاضه لو بدأ يوم العيد يوم النحر بطواف الإفاضة فإنه يطوب إحرامه يطوف بإحرامه لأنه لم يتحلل بعد نعم أحسن الله ليكم هذا يسأل عن الغسل أو الاغتسال قبل طواف الإفاضة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الاغتسال قبل دخول قبل دخول مكة جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه الاغتسال قبل دخول مكة بعد السفر الطويل في ذلك الزمان و, و, و يعني ظهور أثر السفر على الإنسان فكان عليه الصلاة والسلام إذا وصل مكة وقبل أن يدخلها يغتسل استعدادا للطواف نعم أحصل الله ليكم يقول السائل أريد أن حج متمتع عن شخص متوفى فما لفظ النية تقول لبيك اللهم عمرة عن فلان لبيك اللهم عمرة عن فلان تسميه وإذا جاء يوم الثامن منذ الحجة وعدت إلى إحرامك تقول لبيك اللهم حجا عن فلان وتسميه نعم حسن الله ليكم يقول هذا السائل حججت في السنة الماضية وعندما رجعت من الحج اكتشفت أن المال الذي أعطاني إياه الأهل حرام وانا انوي الحج هذه السنه فماذا انوي الفرض ام النفل تنوي النفل الذي مضى ذاك حج فرض وانت في في فيما مضى حججت ما يعني اديت حج حجك باركانه وشروطه واجباته ولا يضرك هذا المال الذي اعطاك اياه الاهل ولم تعلم بحال المال فالفرض سقط عنك بذلك الحج الاول وحجك الآن حج تطوع نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل متى يشرع لمن طاف بالبيت أن يلتزم الملتزم ال ال الملتزم ليس له وقت معين وإنما متى تيسر الإنسان متى تيسر للإنسان يلتزم والملتزم هو ما بين الباب والحجر الأسود ليس كل البيت ملتزم وإنما الملتزم هو ما بين الباب والحجر الأسود إن تيسر ذلك فعله وليس له وقت معين أحسن لك كثرة الأسئلة حول الهدي والأضحية فيقول رجل حج وينوي إن شاء الله التمتع بالعمر إلى الحج فهل عليه هدي علما أنه أناب من يضحي عليه في بلده الأضحية تكون من القادر عنه وعن أهل بيته، تكون عنه وعن أهل بيته، وتكون في بلده، وتكون في بلدي. أما الهدى، فهذا عمل متعلق بالحج نفسه، عمل متعلق بالحج نفسه ويختص بالحج نفسه. إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة قارنا كان أو متمتع فإن عليه أن يقدم هديا في يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة التيسير للجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ثم من الهدي لكن لو اعتمر ورجع بدون حج ليس عليه هدي ولو حج أيضا ورجع بدون عمرة ليس عليه هدي فإذا جمع في سفرة واحدة بين عمرة وحج سواء كان قارنا أو متمتعا فعليه هدي المتمتع أو هدي التمتع والأضحية هذه شأن اخر وهي عنه وعن عن أهل أهل بيته فيذبح هديه في, في, في مكة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وشكرا له جل شأنه على هذه النعمة وأهله في, في البلد يوصيهم يوم العيد بذبح الأضحية عنه وعنهم نعم أحسن الله عليكم يقول هذا السائل هل ساحة المسجد تأخذ حكم المسجد نعم ساحة المسجد تأخذ حكم المسجد و ويشملها و و قول النبي صلوات الله وسلامه عليه صلاة في مسجد هذا لأنها من التوسعة والزيادة التي هي تكون يشملها حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه مجرد ما يدخل في أسوار المسجد فيكون بذلك قد دخل المسجد وهذه التوسعة تعتبر جزءا من المسجد نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يمكن لحاج الذي بصحبته نساء أن ينصرف معهن من مزدرف إلى ميناء دون المبيت بها نعم له رخصة إذا كان معه ضعفه أو نساء بعد منتصف الليل له رخصة أن ينصرف إلى ميناء ولا حرج عليه في ذلك أحسن الله ليكم وهل يمكن رمي الجمرات عند وصوله مباشرة ولو قبل الفجر إذا كان معه نساء وضعف لا بأس إذا كان معه نساء وضعف لا بأس بذلك نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل إذا لم أطف يوم النحر قبل أن أمسي هل أرجع إلى إحرامي لا ترجع إلى إحرامك وإنما تبقى على الإحرام وقد ورد في الرجوع إلى الإحرام بعد الإمسة ما لم يطف حديث ولأهل العلم كلام في, في هذا الحديث فلا يلزمك الرجوع إلى الإحرام نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يمكنني أن أصلي ركعتين في الروضة وأخرى في مسجد قباء راجيا وصول ثوابهما إلى والدتي وهي حية الصلاة لم يأتي ما يدل على مشروعية إهدائها إهداء ثوابها لا إلى الأموات ولا إلى الأحياء وإذا أردت البر بوالدتك فأكثر من الدعاء لها أكثر من الدعاء لها وأيضا الصدقة عنها فأما فأم أن تصلي وتهدي ثواب صلاتك لوالدتك فهذا ما لم not لم that شيء يدل على مشروعيته نعم was الله something يقول هذا السائل to المناسك مع was not وهي تنتقل على given فهل his Yes Good لنفسي ثم لها He said الطواف question لا سؤاله عن the الطواف to عن father الطواف هل يطوف مفردا بنفسه ثم يرجع ليدفع والدته بالعربية والجواب على ذلك أنه لا ينزمه ذلك وإنما يطوف طوافه هو ومعه والدته يدفعها بالعربة التي هي جالسه عليها أو إذا كانت تمشي بجواره ويساندها أو يمسكها أو يحملها إذا كان كذلك هذا كله لا ينزمه أن يعيد الطواف معها مرة ثانية لدفعها أو حملها وإنما يكون الطواف واحدا نعم أحسن الله ليكم يسأل عن تاخير طواف الإفاضة والسعي إلى ما بعد أيام التشريق لتفادي الزحام لا بأس بذلك الأولى أن يبادر خاصة إذا كان قويا وصحيحا ونشيطا يبادر بذلك وإن أخره إلى حين المغادرة لا حرج عليه في ذلك ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين